يأخذ ولداً لصفا مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكوي الليل على النهار ويكوي النهار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 ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضوا لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم اِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا ۚ ذَٰلِكَ نِسْيَانُكُمْ Kurik kuli la, innak min ashabin naur. Amman سنو في هذه الدنيا حسرا وامضي الله واسعا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل انني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون أعصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شكتم من دونه قل إن الخاسرين الذين حسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسرات يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطارتان يعبدوها وألابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنك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 ورَأَنَّ اللَّهَ نَزَلَ مِنَ السَّمَايِ مَا فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانٍ ثُمَّ يَهِجُ فَتَضَعُ الصَّرَّارُ ثُمَّ يَجْعَلُ حُضَامًا إِنَّهُمْ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 كتابا متشابها مثالي تقرش عنه منه جلود الذين خشون ربهم ثم تلي جلودهم وقلوبهم من ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ فَمَن يَتَّقِ وَجْهِي سَأَهْدِهِ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ فَأَتَاهُ الْعَذَابُ ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا ويردي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا وَرَجُلٌ سَلَمَ لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتٌ ثُمَّ إِنَّهُمْ يُعْمَلُ الْقِيَامَةِ عِنْدَهُمْ قد ربكم تختصون فمن أظلم من من كذب على الله وكذب بالصدق جاء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 ليكفّر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافيا عبدا ويخوفك بالذين يندون وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلِّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ حَكِيمٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ أَفَلَا تَرَونَ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إن أرادني الله بضر هل من كشفات ضر؟ أو أرادني برحمه هل من مسكات رحمه؟ قل حسبي الله علي يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على ما كانتكم إني عامل إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق ثَمَّنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ اللَّهُ يَتَعَفَّلُ الْأَنْفُ سَحِينًا مَوْتُهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فيمس كل التي قضى عليها الموت ويرسل الآخرين إلى جل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفاعا قل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ لا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده ما أزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة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 بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قال الذين من قبلهم فما أظنا عنهم ما كانوا يكسبون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 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَاسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ فَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ان تقول نفس يا حسرتا يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله اداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنليك ره لو أنليك ره فكون من المحسنين بل لقد جاءت كآيات فكذبت بها.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 وَنَجِّ اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مُقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 ولا تكونن من الخاسرين بل لله فاعبده وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بأمين والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرفون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى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 وَخَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء عن عماجر العاملين، وتر الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينه بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين.